أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم الله للحق وجزاكم الله عنا أعلى المسلمين خيرا هذا السائل يقول ما هو حكم السجع في الكلام وخاصة إذا كان في بيان الحق أو في خطبة جمعة نرجو التوضيح السجع في الكلام إذا جاء على السجية بدون تكلف لا حرج فيه وحيانا يأتي في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ليس مقصودا ولا مرادا فإذا جاء على السجية دون تكلف لا حرج فيه أما إذا كان بتكلف وطلب للسجع فهذا قد يذم ولا سيما إذا كان الغرض من الكلام السجع نفسه واظهار جمال الكلام وجمال القول فهذا يذم عليه الإنسان كما يدل على ذلك الأحاديث التي مرت معنا قريبا وأما إذا كان السجع المراد به إبطال الحق وتقرير الباطل فهذا يكون أشد ذما وفي مثل ذلك قال عليه الصلاة والسلام سجع كسجع الكهان نعم والله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وغدا نقرأ إن شاء الله في كتاب القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد عدهاب رحمه الله